وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَّحْمَتُكَ وَعِلْمًا فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ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 وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُوا اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوُونَ Izdudarauna ilal lima nifatak furun. O nurabena. Ametanas nataini, o achayi tenas nataini, fata rofna bizunubina. Fata bizunubina. فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَل إِلَى خُرُوجٍ مِّنَ السَّبِيلِ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَك بِهِ تُؤْمِنُوا Salahankumulillah illahni ilkabir. Uvallah diuri kum ayati hiwayuna ziluna kum minasama inizra. Uvallah ayata da ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رافع الدرجات ذو العرش يلقي الروح على من يشاء عباده لينذر يوم Yau mūsų bārėzų. La yagfa ālai Allahi minhūm šai. Lįmeni lėjom lėjom lėjom lėjom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 مال للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق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 كانوهم اشد منهم قوها واثارا في الارض فاخذهم الله فانخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واه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 Wa laqad arsalna Musa biayatina wa sultanan mubeen ila Fir'auna wa Haman wa Qaruna fa qalu sahirun لَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قَالُوا قُتِلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا man kaidul ka firina, ila fir gola. ذَرُونِي kola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 وَقَالَ رَجُل مُؤْمِن مِنْ آالِ فِي الذعْوُون يَكْتُ مُئِمَانَهُ أَتَقُتُلونَ رَجُلًا أَ يَقُول ربي الله Ataqtulūna rėjula nė ykūl rabbi allāhu, kad jāakum bilbynaat min rabbi kum. Wain ykū kathiba fālai hi kathibu. Wain ykū sādiqa yusib kum ba'du lėzi yaidu kum. Inna allahe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 Illama ala wama ahdi kum illa sabila masha Makolla ildi amanaya kumi inni al kha fwa la مثل ذٰلِكَ قَوْمَ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱتَّنَا يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ Walaqad jaa'ankum Yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma jaa'ankum bih hatta idha halaka rasula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 Kada liga įeinantų į burną, o man nuklydė, kol bimutanka, biržą, džemblą. Man nuklydė, kad أسباب السماوات فأطنع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وَمَا كَيْدُ فِي عَوْنٍ إِلَّا فِي تَبَاوَبَ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ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 وَإِنَّمَا رَدُّنَا إِلَى اللَّهِ وَإِنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذَكَّرُونَ مَا أَقُولُ فَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَأَقَاهُ الله سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ السُّوءُ الْعَذَابُ إِنَّ النَّارَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وعشيا وَيَوْمَ تَْقُومُ السَّاعة وَدَخِلُ آلَ فِي عَونَ أَنْ شَدّ العذَ وَإِذَتَ حَابجُونَ فِي النَّ فَيَنْقُول الضُعَفَ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النار 12. 13. 14. 15. 15. 16. 17. 17. 17. 17. وقال الذين في النار خزنا تجهلنا مدعو ربكم يخفف عنا يوما من العذاب qalu bala qalu fad'u wama du'a ul kafirin illa fi dalal inna lanansur rusulana wal ladina amanu fi dunya wa yawma yaqumul ashhad yawma ودفعوا الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب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 innalladhina yujadiluna fi ayati allahi bighayri sultanan atahum in sudurihim illa in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibaligh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 وَماَا يَسْتَو الْ الأعمَا وَالبَصير وََّذينَ آمَن وَعَمِن الصَّانِحَاتِ السَّاعَةُ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا Inna allahe ladu fadlin arnais, valakin akser annais la yashkūrūn. Thalikum allahe, rabukum, khalikū kūl la ilahe illa hū, كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءاً Vasa فَأَحْسَنَ kum, fe axenans ura kum, ura zen prakum, minaton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 قُل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لم ما جاءني اليبينات لم ما جاءني اليبينات امربي وامرته لرب العالمين Hūla zi kalaqakum min turabin thumma min nutufatin thumma min alaqatin thumma yukhnijukum tifla Thumma li tabluhuo thumma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 ir jūsų apiems, ir jūsų apiems, ir jūsų apiems. A lėm tėra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 Jus habuna fil-hamimi fum, mafinarius ġarun. Šumma, krila, l-gum, eina manku, tu mtushri kuna, miudunilla. Krolu, l-u, l The 2020 nesítulo up run nenį руines lokultime bondes vėlėsi vyMašLE. simple dions pradimamo veruri, bet tvėtate فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ فَإِذَا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 Afalam yasirū fil arḍi fayanẓurū kayfa kāna wa ashadda quwwatan wa ātharan